لولا ي أ ت و ن عليهم بسلطان بين فمن أ ظ ل م من بل افترى على الله كذبا و إ ذ اعتزلتموهم وما يعبدون إ ل ا الله ف أ و إ ل ى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ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 فلا تمار فيهم الا َّ م ِ ر ا ء ظاهرا ِ ولا َ تستفت ََِْ فيهم منهم ِ أ َ ح َ د ا ولا َ تقولن َََُّ لشيء ٍَِْ إ ِ ن ِّ ي فاعل ٌَِ ذلك ََِ غدا إ الا, إلا َّ ان يشاء ََ الله َّ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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره, فقال لصاحبه وهو يحاوره انا أ ك ث ر منكمالا و أ ع ز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال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 ويوم يقول و نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم, فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا و ر أ ى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها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 واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آ ث ا ر ه م ا قصصا فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه, وعلمناه من لدنا علما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 يوحى إ ل ي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك, ولا يشرك بعباده ربه احدا